بسم الله الرحمن الرحيم لا أقسم بيوم القيامة ولا أقسم بالنفس اللوامة أحسب الإنسان ألا نجمع عظامه بلا قادرين على أن نسوي بنانا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 ثم ذهب إلى أهله يتمطى أولى لك فأولى ثم أولى لك فأولى أيحسب الإنسان أن يترك سدا ألم يكن طفة ممن من يمنا ثم ما كان على قط فخلق فسواء فجعل منه الزوجين الذكر والأنثى أليس ذلك بقادر على أي يحيي الموتى؟